يا من اتى محمد مسلمات من امانيك ولسانيك ولسانيك بسم الله بس 「そして私のために」 اين صدق محبتنا اين مواقف امه المليار لقد اجمع المسلمون على وجوب الانتصاب اعلم بالذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا لا صمنا ولا صلينا فعنونا بالذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به فعنونا بالذي وجدنا عائدين فاغنانا ل ل ه بعنونا بالذي وجدنا متناحرين فالف الله بين قلوبنا به فعنونا الذي احب الينا من انفسنا ووالدينا و ا ه ل ي ن واموالنا والناس اجمعين كانت الناس حيارا 「あなたあ私のこと言ってくれない」<音楽> صلى الله عليه وسلم والله يبغالنا ل ا يفارق سوادنا سوادا ا ل ل ه لا نجونا النجا و ا ل ط ل ق ا اليه كفا ح د ى غردوه طفيلا ورجعا للحق ت س أ ل التاريخ يمدي كيف أ ب ص ر ت نداه بلغ البدل جميعا وانتهى ثم ابتداه وانتهى ث م ابتداه م ن لاعداء الله اليوم سأعيك رسول يا الله يا الله الغور رسول أولئك الشباب والشيب والنساء و ا ل أ ط ف ا ل ك ن ت ع ط ش و ن للذر عنك وعن أ ر ض ك سيعلم اولئك أ ن ك تركت رجالا وسيعلم اولئك اي من قلب ينقلبون حاربوه ي ا ع د ا و ن كلنا اليوم بداه تسجيلات ا ل ه ج ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة تقدمت يا أ م ه و ح م د والله لن يضروك بابي أ ن ت وامي فاطبت وربي حيا وميت والله ما ضروا ّ إ ل الا أنفسهم ق د آذنهم ل ل ه ب انفسهم ل والله إلا ح ضرّوا ما أ ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليعتبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في اتباعك ن بفضيلة نحبه أنفسنا الشيخ ونستعينه خالم الراشد بالله أعمالنا سيئات شرور من ومن ونستقره ونعوذ بالله من شرور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 ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين و د ع أ د ا ه م وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نعم عباد الله محمد بن عبد الله, طلوات ربي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه أ ر س ل ه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا والشاهد لا يكون إ ل ا عدلا والمبشر لا ي أ ت ي إ ل ا بخير والنذير لا ينذر إ ل ا من م ح ب ة وخوف على من ينذرهم يقول الله لنا لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حليص عليكم بالمؤمنين رءوف ا ل ر ح ي عباد الله ما قامت هذه المنابر ولا تشرفت إ ل ا يوم ان كان أ و ل من اعتلاها هو محمد بن عبد الله عليه من ربه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ث م التسليم و ب ا ل ل ه لا خير في هذه المنابر و ب ا ل ل ه لا خير في هذه المنابر ان لم تدافع اليوم عن أ غ ل ى البشر كان إ ذ ا صعد المنبر هز المنبر هزه و على صوته و احمر وجهه ك أ ن ه منذر جيش حتى يقول ا ل ص ح ا ب ة أ و ا ف ع ا ل م ن ب ر لرسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وارتقى في سلم ا ل ع ب و د ي ة حتى وصل إ ل ى س د ر ة المنتهى يوم أ ن أ س ر ى به ربه ليلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى أ س ر ى بك الله ليلا إ ذ ملائكه ورسل في المسجد ا ل أ ق ص ى على قدم لما راوك به ا ل ت ف و بسيدهم كالشب بالبدر أ و ك الجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يقس بحبيب الله ياتمم جبت السماوات جبت او ل س م ا ا ت أو ما فوقهن دجا على م ن و ر ة ذ ر ي ة النجم و ر ك و ب ة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الاينق ا ل ر س م م س ي ئ ه الخالق البغي وصنعته وقدره الله فوق الشك والتهم ما أ ق س م الله ما أ ق س م الله ب ح ي ا ة أ ح د من البشر إ ل ا ب ح ي ا ة محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله لعمرك إ ن ه م لفي سكرتهم يعمهون يقول ابن عباس ما خلق الله وما ذ ر أ نفسا أ ك ر م عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أ ق س م ب ح ي ا ة أ ح د غيره إ ن ه محمد بن عبد الله عليه افضل ا ل ص ل ا ة و أ ت م التسليم سيد ولد اخر و اول شافع و أ و ل مشفع و لا فخر و لواء الحمد بيده يوم ا ل ق ي ا م ة و لا فخر اسمه محمد مشتق من الحمد اي أ ح م د الناس لربه و أ ب و ه عبد الله من ا ل ع ب و د ي ة لله و كان يعجبه صلى الله عليه و سلم ان يقال عبد الله و رسوله و هو الذي أ ت ى بدين ا ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ل ص ة و أ م ه آ م ن ة من ا ل أ م ن وقد أ م ن ه الله على وحده ودينه كما كانت شريعته امنا وسلامه وحاطنته ام ايمن من اليم و ا ل ب ر ك ة ومطعته ن ح ل ي م ة و ح ل ي م ة من الحلم وكلها صفاته قد اكتملت في شخصيته صلى الله عليه وسلم ولما كان خاتم النبيين فوجب أ ن تكون شريعته أ ك م ل الشرائع و أ ن تتوفر فيه صفات جميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ن ص ب إ ل ى الشافعي رحمه الله قوله ما أ و ت ي نبي ا ل م ع ج ز ة ولا ف ض ي ل ة إ ل ا ولنبينا صلى الله عليه وسلم نظيرها و أ ع ظ م منها يا خاتم الرسل المبارك روحه صلى عليك منزل ا ل ط ر ا ن سبحان من زكى سمعك وبصرك سبحان من زكى سمعك وبصرك وصفك سبحان من جعل أ ك م ل صفات البشر في صفاتك و أ ك م ل أ خ ل ا ق البشر في أ خ ل ا ق ك أ ن ت الذي قال لك ربه وانك لعلى خلق عظيم وانت الذي قلت عن نفسك ادبني ربي فاحسن تاديبي أ عن يقول عنك حسان واحسن منك لم ترق الطعيمي واجمل منك لم تلد النساء خلقت مضطرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء اعترف بعظمتك القاسي والداني حتى الذين أ ن ك ر و ا نبوتك لم ينكروا عظمتك و أ ن ت لست ب ح ا ج ة إ ل ى شهاداتهم أ و ت ذ ك ي ا ت ه م ولسنا اليوم قد اجتمعنا لنذكر صفاتك ومحاسنك وكريم أ خ ل ا ق ك ف إ ن ا لا نشك أ ب د ا ب أ ن ك سيد و ل ا ت ادم و أ ن ك أ ن ت التقي النقي الظاهر ا ل ع د م عباد الله ان ا ل أ و ا ن ل ي ع ن ط الصادق من الكافر آ ن ا ل أ و ا ن ليعرف الصادق من الكافر آل ان ا ل أ و ا ن أ ن ن م ض ى أ ث و ا ب الذل و ا ل م ه ا ن ة منذ نقود طوال ونحن نشرب كاس الذل و ا ل م ه ا ن ة أ ن م فلسطين وصاح اقصانا ولا مجيب وتوالت الصيحات و ا ل أ ن ا ت ولو كانت صخور لاستجابت ت ل ك ا ل آ ف ا ت و ا ل ص ي ح ة و ل ا د ا ل ت تتابع علينا المصادر وتوجه لنا الشتائم والاحتقارات وممن من, من اذل و احقن شعوب الارض لكن لماذا لاننا لو احترمنا اوامر ربنا لاحترمونا لا لاننا لو عملنا بكتاب ربنا ما اغانونا لاننا لو سرنا على حدي نبينا ما اخافونا قال صلى الله عليه وسلم مستحضرا مرضنا قال صلى الله عليه وسلم مشخصا مرضنا اذا تبايعتم بالعينة, بالعينه اي بالربا و أ خ ذ ت م أ ذ ن ا ب البقر ورضيتم ب ا ل ز ه وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إ ل ى دينكم يوم ان كان المسلمون اعز صرخت إ م ر ا ة و ا ء ا ل س ا ل م ع ت ص م فجيش لها المعتصم جيشا وسكر لها جيوشا لنصرتها ويوم ان ق ض نقفور ك ذ ا ل ر و م العهد أ ر س ل له ه ا ر ر س ا ل ة فحواها الخبر ما ترى لا ما تسمع يا كلب الروم واليوم يوم أ ن تشربنا الذل و ا ل ه و ا ء ماتت احاسيسنا وماتت مشاعرنا يزهر تجار البقر في رسولنا يزهر تجار البقر من رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس ج د و ا ل م ق ا ط ع ة و أ غ ل ى امانينا أ ن يقدموا لنا اعتذار أ غ ل ى امانينا أ ن يقدموا لنا اعتذار أ ي اعتذار حتى الاعتذار طلبناه على ذل ل أ ن ن ا استمرنا الهوان إ ن اجتماعنا اليوم في يوم جمعتنا ليست ل ق ض ي ة م ق ا ط ع ة لحليب أ و لاجبان ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة نكون أ و لا نكون القضيه ق ض ي ة ت ك و ن أ ن جاءت سلمه فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى الخبر و أ ق ب ل ا ل إ ع ر ا ب ي ومنع قلبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ب ي ع ن ي ه ا قال هي لك يا رسول الله ف أ ط ل ق ه ا صلى الله عليه وسلم يقول زيد بن ا ر ق م ف أ ن ا والله ر أ ي ت ه ا تسيح في البريه وتقول لا إ ل ه الا الله محمد رسول الله و ل ل ل ب ر طرق اخرى عن انس واوسلها وغيرهما ق ا د ل ه م الله صوروه ورسموه في ابشع المناظر, المناظر والصور ما تروا انه أ ح ل ى من القمر اسمع اصاب س م ع أ اغلى و أ ح ل ى البشر ع ن جابر بن س م ر ة رضي الله عنه قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم في ل ي ل ة اضحيان ل ي ل ة م ق ب ر ة لا ريم فيها وعليه حلا حمرا فجعلت أ ن ظ ر إ ل ي ه و إ ل ى القمر فلو كان في عيني أفضل من ا ل يقول ل ل ق م ر رضي كعف ا ه عنه كان ر س س و و ل الله صلى الله عليه ل من إذا ا سر ت القمر ر وجهه ك ن محمد ابن عمال ابن ياسر ت ق ويقول ل له لو ر أ ت يتعلي ه الله عليه وسلم لقول في لو رأيته يعني لو رأيت النبي لو صلى الله عليه وسلم انس ل لو ش م س في رأيته في أبراجها اقفعة صالعة رضي الله عنه واصفا حبيبه صلى الله عليه وسلم كان ربعكم ن القوم متوسط الطول إ ل ى الطول أ ق ر ب ليس بالطويل ولا بالقصير أ ش ه ر اللون أ م ه ر أ ي أ ب ي ض مشرب بحمره ويقول جابر رضي الله عنه كنت إ ذ ا م ظ ر ت إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم قلت أ ك ح ل العينين وليس ب أ ك ح ل مشرب العينين بحمره ويقول عليهم رضي الله عنه واصفا إ ي ا ه صلى الله عليه وسلم يقول كان في الوجه تزويض أ ب ي ض مشرب أ د ع ج العينين اهلب الاشواق ما احزاه ل م ا ا ل س ل ا م وقد ع ط ي نصف الجمال ف إ ن نبينا صلى الله عليه وسلم قد اعطي الجمال ا <تصفيق> عن الحذر بن علي عن خاله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين ف ز ج الحواجب أي م و سوابق ا ل ح ج س و ا ب في غ ي ر قرن أ ي حاجب ث ا م طويل ب ل اتصال بين الحاجبين وبين الحاجبين لا وما كان يقول غ يغضب لنفسه طب. وما كان يغضب ض ب طب لنفسه لنفسه لحدود الله كان إنما انتهيك طب وما إذا الحسن مواصلا وقفه لجده صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أ ب ن ى العرنين لطويل ا ل أ م ر له نور يعلوم سد الخدين ض ل ي ع ا ل أ م أ ش ن ب ويقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق ن جثنيتين وكان إ ذ ا تكلم رؤيه النور بين ثناياه وذكر علي رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان ر خ م ا ل ر أ س و ا ل ل ح ي ة اسمع يا من نحلب لحيتك ولا تريد أ ن ت ش ب ه بنبيك صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال أ ط ل ق اللحى اسد اللحى اكرم اللحى اوف اللحى لا تتشبه باليهود والنصارى وكان شعر ر أ س ه كما قال أ ن س رضي الله عنه بين الشعرين لا صبت ولا جعد بين أ ذ ن ي ه و ع ا ب ق ه يضرب منك بيه وليس في ر أ س ه ولحيته عشرون شعره بيضا يا الله ت أ م ل أ ص ح ا ب ه ت أ م ل ا وملئوا أ ع ي ن ه م منه وما كانوا يشفعون من رؤيته ف ق ا ل صلى الله عليه وسلم يوما على أ ح د أ ص ح ا ب ه ووجده مهموما فقال له ماذا د ه ب وما الذي أ ه م ك ف أ خ ذ المحبوب يبث أ ش و ا ق ه فقال يا رسول الله لقد أ ح م ن ي أ م ر عظيم فهو أ ن ن ا نكون معه ونشتاق له و ي د ي د شرطنا له فكيف إ ذ ا مت او متنا ففارقنا كيف إ ذ ا كنا من أ ه ل ا ل ج ن ة فكنت أ ن ت من أ ع ل ى ه ا منزله كيف نراك بل كيف لو كنا من أ ه ل النار وحرمنا رؤياك فبشره ا ل ح ب ي ب صلى الله عليه وسلم قائلا ا ل م ا ض م ع من أ ح ب فهل نحبه حقا هل نحبه حقا كما قال لنا صلى الله عليه وسلم عن ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من نفسه ووالديه وولده وماله والناس اجمعين تامل والله ما طلعت شمس ولا غرفت إ ل ا وحبك مطروح ب ا م ف ا س ي ولا جلست إ ل ى قوم أ ح د ث ه م إ ل ا و أ ن ت حديثي بين ج ل ا ت اسمع يا مشتاق مزيد من ا ل أ و ص ا ف للمختار عند مسلم من حديث أ ن ف رضي الله عنه قال ك ا ن صلى الله عليه وسلم أ ز ه ر اللون ك أ ن ه ع ر ض ه اللؤلؤ إ ذ ا مشى تكفى وما مسست حريرا ولا ديباجا أ ل ي د من كف رسول ر الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا ع م ر ا أ ط ي ب ر ا ق ح ة من رائحته صلى الله عليه وسلم ومع عرقه صلى الله عليه وسلم ل أ م س ل ك م رضي الله عنها خبر من أ ج م ل ا ل أ خ ب ا ر يقول أ ن س رضي الله عنه دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ق اي ل أ نام في و ق ت القيلوله فعلق فكان كثير العرب وجاء الام بطاروره فجعلت تسل العرب فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعي نجعله قالت هذا عرق نجعله لطيبنا, وهو أطيب الطيب قالت هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أ ط ي ب الطيب اي والله لا يخرج من ذلك الجسد الطاهر إ ل ا أ ط ي ب الطيب في صحيح ا ل أ خ ب ا ر أ ن ه صلى الله عليه وسلم في يوم بدر صف الصفوف وكان بيده ق د ح أ ي سهم يعدل به القوم فمر بالسواد ب ل غ ز ي ة وهو متقدم في الصف فطعنه في بطنه ب ا ل ق ش ح وقال استويا سواد فقال السواد يا رسول الله أ و ج ع ت ن ي أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعزي بعثك بالحق الله فكشف أ ق ذ ن من ن ي ف س أ ي ق ا له ل صلى النبي ف س ك وعرض ن كان مكشوفا مكشف بطنك فكشف فلا النبي ظن له له صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال اقتص لنفسك يا سواه الله أ ك ب ر ا ل ق ا ئ د ا ل أ ع ل ى وقائد القوات المسلحه يعرض نفسه للقصاص لجندي من جنوده وأماء فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقصصت لنفسك يا سواء فما كنا من الجندي الا من اعتنق بط النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يمدد وجهه ولحيته في بطنه فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملت على هذا يا سواء فقال يا رسول الله حرم ض ما ترى يعني حرم وقتال ولا ندري نحيا او نموت ف أ ر د ت أ ن يكون آ خ ر العهد بك أ ن يمس جلدي جلدك ن أن, أن يمس جلدي ف د ع ا له صلى الله عليه وسلم بخير ع ب استكمالا د الله ا استكمالا لوصفه صلى الله عليه وسلم لا بد من ذكر خاتم ا ل ن ب و ة الذي في ظهره فقد جاء عند مسلم من حديث جابر يقول فيه و ر أ ي ت ا ل خ ا ت م عند كتفيه مثل ب ي ض ة الحمامه ي ش ب ه جسده وفي وصف آ خ ر عند أ ح م د من حديث عبد الله بن شفجس قال و ر أ ي ت خاتم ا ل ن ب و ة في نبض كتفيه الايسر ك أ ن ه جمع به خلان سود ك أ ن ه ا ا ل ت ل ا ل ي ك وفي وصف آ خ ر ج ا م ة سوداء تطلب م ا ل ص ف ر ة حولها ش ع ر ا ت متراكبات ك أ ن ه ا عرض فرس قالوا و ا ل ح ك م ة في الخاتم أ ن ه ه ايه و ع ل ا م ة ذكرها الله في كتب اليهود والنصارى وقالوا أ ي ض ا أ ن ه لما كان قلبه صلى الله عليه وسلم ملئ ح ك م ة و إ ي م ا ن ا كما في الصحيح ختم عليه كما ي خ د م على الوعاء المملوء مسكا او ض ر ة إ ن ه معلم ا ل ب ش ر ي ة وهذه ا ل ق د ر إ ن ه معلم ا ل ب ش ر ي ة وهذيها جمع ا ل ق و ة والعدل و ا ل ش د ة في الله وكان أ د ي ن الناس و أ ر ص الناس و أ ر ح م الناس بالناس ومن أشد فيهم ح اشد بل أ حياء من ا ل ع د ل ا ن في خدرها أ افلا يستحون وهم ي ص ب ر و ن بتلك المناظر الخاليه من الحياه قاتلهم الله قاتلهم الله أ ن ينفكون اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم الكمال البشري الذي لم يجتمع ل م ش ر سواه واجه ق و م ه بدعوته تتصدع من حول و ق ن ه ا الجبال و ل ق ل ق والشرك والظلم و ا ل ط غ ي ا ن دروسا لن تنساها مدى السماء يقول هرقل لابي سفيان بعد أ ن س أ ل ه عنه وعن أ خ ب ا ر ه وعن صفاته فلما استوثق منه م من ن صدقه قال ف ر ق ل لئن ق د ل ت فيما قلت ليملكن موضع قدما يهاتك ولو كنت عنده لنصل ق د م ي كان صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين انه جاء لهذه ا ل ح ي ا ة ليغيرها و ي ص ح ح مسارها و أ ن ه ليس رسولا لقريش وحدها ولا إ ل ى العرب وحدهم ورسول الضفولة الناس الله إلى الناس كافة من إلى الأطبعين كافة من طب و ن ق ا ومن ا ل أ ر ب ع ي ن إ ل ى الممات جهاد ومضى كتاب مكشوف ك أ ن الله يقول للناس هذا رسولي اليكم ما كتب على الله أربعين ن اربعين ما كتب على الله أ فنا قبل ا ل ن ب و ة أ ي ع ق ل أ ن يكتب على الله بعدها يوم أ ن تحمل الامانه وكلف ب ا ل ر س ا ل ة جاء إلى فديجة ج الى ء إ خ د ي ج ة خائفا يقول زملوني زملوني فقالت بكل ثقه ل أ ن ه ا تعرف طبله وعفافه والله لا يعصيك الله إ ن ك لتصل ا ل ر ح ل ويعذبون و ي ض ه د و ن أ م ر ه م ب ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة وبقى في م ك ة وحيدا يواجه ق و الظلم والطغيان فما وهن وما استكان فلما راوا ثباته داوموه وعرضوا عليه الملك والنساء والمال فجاهدهم بالقران, عرضوا عليه الملك والنساء والمال والسلطان فجاهدهم بالقرآن كما قال الله وكما أ م ر ه ربه تبارك وتعالى وجاهد ه ر ب ي ج ف ا د ة ك ب ي ر ة ولما هددوه وتامروا عليه قال والله لو و ض ع ا ل ش م س في ي م ي ن والثمر في يساري على أ ن أ ت ر ك هذا ا ل أ م ر ما تركته حتى يظهره الله أ و اهلك دونه فلقد سرت فلت مسر النجوم همومه ومضت مضي الباكرات عزائمه فلما ماتت خ د ي ج ة المثبته له بعد الله ومات عمه الذي كان يحيي خرج للطائر يعرض عليهم عزة الدنيا عزة و ش فقال الآخرة فاستهزوا وآتوا ف به له أ ح د ه م أ ن ا أ س ف ه يا بل ا ك ع ب ة إن ك ان الله إن كان الله د ع ت ك بشيء قط فقال ا ل آ خ ر والله لا اكلمك بعدما ا س ك هذا ك ل م ة و ا ح د ة ابدا ل أ ن كنت رسولا ل أ ن ت اعظم شرفا محقا من ان اكلمك و ق ا ل ثالثهم و قال ثالثهم قائله اخرى تعجب الله أ ن يرسل غيرك فلما آ ي س منهم قال له اخذتم امري فغدروا به و أ غ ر ب به صبيانهم و ص ف ه ا ء ه م وقعدوا له صفين على ط ر ي ت ه ف أ خ ذ و ا يرضونه ب ا ل ح ج ا ر ة فجعل لا ي ض ع رجله فلا يضعها إ ل ا رضى ا ص ف ا ب ا ل ح ج ا ر ة وهم يستهزئون و ي ض خ ر و ن وخرج قائما على وجهه لم يفق إ ل ا في ق ر د ا ل م ن ا ظ ل يقول ب أ م ي ك م و أ م ي فرفعت راسي ف إ ذ ا أ ن ا ب س ح ا ب ة قد أ ض ل ت ن ي فنظرت فيها ف إ ذ ا فيها جبريل فناداني فقال إ ن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إ ل ي ك ملك الجبال ل ت أ م ر ه بما ش ر ت ف ي ه فناداه ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد إ ن شئت أ ص ب غ ت عليه من أ خ ش ب ي ن فقال الرحمه ا ل م ه د ا ف ا ل أ ر ج و أ ن يخرج الله من أ ص ل ا ب ه م من يعبد الله, الله وحده ولا يشرك به شيئا يا الله أبعد أن آ ذ و أبعد ك ن آ ذ ا هو م و ض و ن ا ل و ا م ا ا ن ل و ا السخرية منك و ا ل ا س ت تحرس ه ا ء ع ل ى د ا ي يمكن ان م ت ي ر ه م و ن هذا هو موضوع منه ا لكن مله لك الكفر و ا ح د ة ملئت قلوبهم حسدا و غلا على المسلمين و ربنا اعلم بذلك و قد أ خ ب ر ن ا عنهم و كشف خباياهم و أ س ر ا ر ه م قال الله ود كثير من أ ه ل الكتاب لو يردونكم من بعد إ ي م ا ن ك م كفارا حسدا من عند أ ن ف س ه م من بعد ما تبين لهم الحق و قال الله عنهم ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون فتكونون سواء سمعوا هم كما سمع العالم كله عن ا ل إ ه ا ن ا ت التي تقدم و ا للمسلمين وراوا ردود الفعل لا تليق بمن عندهم ع ز ة و ك ر ا م ة سمعوا عن فلسطيننا و أ غ ص ا ن ا وكيف خذنا أ ط ف ا ل ا ل ح ج ا ر ة سمعوا أ ن ن ا اخذنا العفيفات في البوسنه والشيشان سمعوا عن ت ط ا و الصليبيين ا ل أ م ر ي ك ا ن على ثرواتنا و أ ع ر ا ض ن ا في العراق بل درسوا قراننا ف ا د س و ا ق ر ا ن ن ا و أ ه ا ن و ا و ما سمعوا منا إ ل ا شجب واستنكار كما هي عادتنا سمعوا اليهود يرددون و يقولون عنا محمد مات مخلف بنات سمعوا اليهود يرددون عنا و يقولون محمد مات وخلق بنات ف أ ر ا د و ا أ ن ي أ خ ذ و ا نصيبهم من ا ل ق ص ع ة التي تداعت عليها ا ل أ م م لما صتب الوفد في قلوبنا فطعنونا طعنه وصاف الصميم وفيمن في سيد ولد اخر في الذي لولا الله ثم ل و ل ا ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا طعنونا في الذي وجدنا غ ل ا ل ا فهدانا الله به ف ع ن و ن ا في الذي وجدنا ع ا ئ ل ي ن ف أ غ ن ا ن ا الله به ف ع ن و ن ا في الذي وجدنا م ك ن ا ف ر ي ن فالف الله بين قلوبنا به ف ع ن و ن ا في الذي أ ح ب إ ل ي ن ا من أ ن ف س ن ا و ب ا ل د ي ن ا و أ ه د ي ن ا و أ م و ا ل ن ا والناس اجمعين وليسوا هم ب أ ر ض من فعل ذلك فلقد سبقهم من سبقهم ولم يجدوا من يرد عليهم كرد معوذ ومعاذ بن عفراء ابناء لأنهم لم يجدوا مَنْ يجدوا ي ر ب ا السادسه عشر ا ل ذ ي ن خرجا يوم بدر بحثا عن أ ب ي جهل فلما صفت الصفوف يقول عبد الرحمن بن ع ف فاذا ن ا بين صبيه صغار لأني رجالا بلما بل تكلم علمت أنهما من أرجل الرجال أردت أنهما يحمن من ظهدي قال يا عم عين أبو جهل؟ قلت داني من؟ قال سمعنا انه كان ي س ب النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ت ف م ذا ف ع ا عرفتما قال ن ي ب ن ظ ر ه المحب الصادق الشجاع والله ي ض ع ي ن ا لا يفارق خوادنا خ و ا د والله يضعينا والله لا يفارق سوادنا س و ا د ا والله لا نجونا ا ل نجا فلما ظهر له أ ن ه م ا خالقين أ خ ب ر ه م ا بمكانه فانطلقا اليه ك ث ه م و خ ر ت الصفوف وابتدروه ب أ س ي ا ف ه م ا حتى أ غ د و ه طفيلا و ر ج ع ل ل ح ب ي صلى الله عليه وسلم ف ا ن البشرى كل يقول أ ن ا ق ت ل ج ع ل و ا ل ل ه فمن لاعداء الله اليوم من لهم من الذي اغاضهم ونحن الذين لم نتعرض لهم لا من بعيد ولا من قريب يقول ا ل ن ح ن و ا ل آ خ ر لا تستعدونهم لا تسقط عداوتهم فما الذي فعلنا أ غ ا ظ ه م ز ي ا د ة أ ت ب ا ع محمد صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم رغم كل الاتهامات ا ل ب ا ط ل ة التي اتهموا فيها ا ل إ س ل ا م والمسلمين هم ومنافقوا هذا الزمان الذين يقيمون بيننا ويكتبون ل ل أ س ف في صحفنا وجرائدنا ويختمون مصالح ا ل ك ب ا ر لا عجب ب ل ق ط ع ن ا في ديننا وفي ربنا وفي ثوابتنا في هذه ا ل أ و ث ا ن التي تخطر عندنا واستهزا افتطاش ما طاش اطاش الله عقولهم ا س ت ه د ا و ا من قبل في الدين و ا ه ز ه اغاظهم أ ن امه محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت قادره على رد التزاماتهم و إ ف س ا د مخططاتهم رغم مسح ك الليل والنهار من الداخل ولكن ا يجب ان التثرة ي يكون ه م ن ا ض ه م ا ل م ق ا و م ة ا ل ج ه ا د ي ة ا ل ش م س ة ا ل ت ي تتاجعوا ن ويكون ا محبدا صلى الله عليه وسلم ا هناك ل افضل د ل تغلى ه أ من ي اجل ا ل م س ل م ت ن ا أ ن محمد صلى الله عليه وسلم كان سيد المجاهدين يقول ع ل ي إ ذ ا حملوا ا ل ا ذ د نبيضه صلى الله عليه وسلم ي د ف ع و عن النجاه ا ع ل م ن ا أ ن ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله أ ض ل ى أ م ن ي ا ت الصادقين يقول هو ب ا ب هو امي و د د ت أ ن أ ر س في سبيل الله أ و ج د نفقتنا ان اسم محمد ا ل ا ا د ي روح الامال لامتنا أ غ ا ظ ه م رجوع الاف الشباب في كل البقاع والبلاد وتمسكهم بهدي نبيهم رغم سمومهم عبر شاشاتهم وقنواتهم التي أ و ج د و ه ا في إ ف س ا د أ خ ل ا ق الشباب وتدمير روح ا ل ف ض ي ل ة في المجتمعات المسلمه يا ويحهم, ويحهم ماذا لو أ ن الذين يحبون أ ن تشيع ا ل ف ا ح ش ة في الذين آ م ن و ا ل ك م عذاب اليم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ غ ا ظ ه م والله أ ص ح ا ب اللحى والثياب ا ل ق ص ي ر ة و أ ص ح ا ب القلوب ا ل ط ا ه ر ة و ا ل ن ب و ذ الزكيه الشم ا ل أ ب ا ر ا ل ذ ي ن يسرون على خ ط ا سيد المرسلين أ غ ا ظ ه م أ ن كثيرا من الدنماركيين أ ع ل ن و ا إ س ل ا م ه م واتخذوا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا لهم سبعتراء ك ل ا ل ع ا ل م ا ل إ س ل ا م أ ك ث ر ا ل أ د ي ا ن انتشارا ً في الارض أ ر ض ل ل إ س ا م أ ك ث الأديان انتشاراً ا ل أ في ر ولا عجب فطره الله ا ل ذ ي ف ض ر الناس عليها أ ق ا ظ ه م أ ن ه رغم ح م ل ة م ش ت ر س ة على نساء المسلمين ونساء هذا البلد خ ا ص ة أ ن نساءنا وفتياتنا يا بين الانحلال والفساد والضياع أ ق ا ظ ه م أ ن ا ل ح ج ا ب لبث حتى في بلادهم ف أ ع ل ن ا ل ب ل ا ه حفاها ضد الحجاب اما علم أ و ل ئ ك وعملاؤه ان نساءنا من حفيدا خ د ي ج ة و ع ا ئ ش ة و ث م ي ة و أ م ع م ا ر ة وان نساءنا يبدين رسوله البر بارواحهم ن ق ب ل الحجاب يقول النبي صلى الله عليه و سلم في يوم احد يومنا انقلبت الموازين وفر م ن ف ر ثبتت كوكبه مع النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم إ ب ر ا ه ضعيفه ثبتت امراه يا رجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم التفت يمنح أ م ع م ا ر ت دون ع ن د ي ه التفت يطرح ام ع م ا ر ت دون ع ن د ي أ ق و ل يا أم عماره يقول صلى الله عليه وسلم يهلم يا ق و ل ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل عليه ه و سلم يا م ع م الله يا أ مريم الله من يطيق ما ي ط ي ق ي ن يا أ مريم الله سليم ي ت م ن ي يا أ مريم الله قالت سلامنا رفقنا فلله اوص القادمون وخزرجوا وان كنوز الغيب تخفي صنائعا صابره رغم المكائد تخرج وجريده دنماركيه ي خبيثه حكوميه تعرض صورا كاريكاتيريه تصور فيها سيد ولد آ د م بابشع الصور فتاره تصوره وهو يضع على راسه قبعه فيها قنبله وتاره تصوره وهو يحمل خنجرا بين النساء وتاره تصوره وهو يطارد النساء القصر وفي اخرى يقول ل أ ت ب ا ع ه ليس عندنا من الحور مزيد فزادوا في وصاحتهم وصوروه على أ ن ه س ا ج د وكلف على ظهره <تصفيق> لم تزل حتى أ م ع ا ه م ن سخريتهم واستهزائهم ف ص و ر و ا ب ط ن ه مرسوما وهو مفتوح ورسومات ق ب ي ح ة في بطنه و ت م ا د و ا يوم ان احتج المسلمون هناك وطالبوا برد اعتبار واعتذار فجعلوها م س ا ب ق ة مفتوحه ل أ ح س ن رسمه كونك كثيريه هم ي ض خ ر و ن و ي ت ه ز ئ و ن ثم نتحدث نحن عن س م ا ح ة ا ل إ س ل ا م هم ي ض خ ر و ن ويستهزئون ونحن نتحدث عن س م ا ح ة ا ل إ س ل ا م أ م اما قال الله عن ح م ومن معه د د أ ش ء على الكفار أما قال الله عن محمد ومن معه أ ش د ا ء على الكفار والله لا خير فينا و ان ل ل لا ه خير ي ف ا مرت هذه ا ل ق ض ي ة بسلام و أ م ه لا تستطيع أ ن تدافع عن قائدها لا تستحق أ ن تنتصر على أ ع د ا ئ ه ا ونبكي على أ ن ف س ن ا وندعو الله أ ل ا يجعل أ ج ي ا ل ن ا مثلنا فقد رضعنا ا ل د ل والقوان يوم عن رضعنا من حليبهم المغسوس وخير لنا أ ن نسير في الطرقات ونرتدي ا ل ح م ا ر ك النساء ولا أ ن يضحك علينا ا ل م خ ل ث و ن من الغرب ويقولون نحن نعبر عن آ ر ا ئ ن ا بمطلق ا ل ح ر ي ة ما سمعنا أ ن ه م استهدؤوا بيهود أ و بنداوت هل أ ص ب ح عباد الفقر افضل من ن ا ن اين أ صدق محبتنا أ ي ن مواقف الحكومات ا ل إ س ل ا م ي ة و أ ي ن مواقف أ م ة المليار عباد الله لقد أ ج م ع المسلمون على وجوب ا ل ا ن ت ص ا ر للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل الانفس والاموال ب د ا ء له وحفظه وحمايته من كل من يؤذيه وهذا أ د ن ى ما له من ا ل ح ق علينا ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب بعضنا جبارا في ا ل ج ا ه ل ي ة خضارا في ا ل إ س ل ا م لقد أ ع ل ن و ا الحرب و ا ل ع د ا و ة علينا بدءا بكلبتهم ا ل ف ا ج ر ة ملكتهم ا ل خ ب ي ث ة التي أ ل ت ت كتابا عن مذكراتها وقالت ف ي ه ا أ ن ه لابد من التصدي ل ل إ س ل ا م و أ ن المسلمين في الدنمارك ك ا ل غ د ة ا ل س ر ط ا ن ي ة أ ل ا قبح الله وجهها لم يبق إ ل ا النساء الكافران أ م ا رئيس وزرائهم أ ف ج ر الفجار فقال إ ن لصحافتنا ا ل ح ر ي ة في التعبير عن آ ر ا ئ ه ا وشعورها ولن ن ق ف احدا عن ذلك ما أ د ر ي ماذا سيكون شعوره لو كان اليهود م المعنيون أ م ا رئيس قضاتهم فرفض ا ل ق ض ي ة ا ل م ر ف و ع ة من المسلمين ضد تلك ا ل ص ح ي ف ة ف ا ل ق ض ي ة عباد الله ليست ق ض ي ة ج ر ي د ة تسيء إ ل ي ن ا لكن بلد كامل بصعوفه وملكته ورئيس وزرائه فماذا بعد هذا وماذا ننتظر طارت حكومات العرب على رؤسائها وزعمائها ولم تغار على سيد البشر ما ر أ ي ك م لو أ ن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب أ و رئيس من رعسائها س أ ت ر ك لكم الجواب ه فالجواب معروف يا أ م ة محمد يا أ م ة محمد يا أ م ة س ي د ولد آ د م نبيكم يراك فماذا انتم فاعلون ستقاطعون حليب نيدو و ز ب د ة الارباك اهذا الذي استطعتم عليه اسمعوا من خبر غيره الصادقين في يوم ا ل ح د ي ث ي ة أ ر س ل ت قريش عروه بن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إ ن قريشا قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى أ ل ا تدخل م ك ة عليهم عنوه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم و أ ي ا م الله لك ع ن ي بهؤلاء الذين معك قد انكشفوا عنك غدا و ت ر ك و ك وكان أ ب و بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أ م ص ص ب ض ل ا ت ا نحن ننكشف ع ن قول وفعل فقال من هذا يا محمد فقال ب أ ب ي ه و أ م ه ابا بن ق ح ا ف ة هذا الصديق ثم اراد أ ن يتناول ل ح ي ة النبي صلى الله عليه وسلم المغيره بن ش ع ب ة واقف على ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الحديد والمغفر فلما مد يده ق ر ع ا ل م ق ي ر ة يده بنعل سيفه وقال له أمسك رسول يدك لحية عن امسك ل ل ه أ يدك عن ل ح ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله أ ل ا ترجع إ ل ي ه قال ع ر و ة ض ي ح ك ما أ ف ض ت و أ غ ل ض ت فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ع ر و ة من هذا يا محمد قال هذا ابن أ خ ي ه ا ل م ق ي ر ة بن شعبب ة لا ا ر ة لا أسابة رجع ع ر و ة إ ل ى قريش بعد أ ن راى ما يصنع أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم مع نبيهم كان لا ي ت و ض أ وضوءا إ ل ا كادوا ي ق ت ل و ن على و ض و ء ه وما تنخم صلى الله عليه وسلم ن خ ا م ة إ ل ا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده هنيئا لهم والله و إ ذ ا أ م ر ه م ابتدروا أ م ر ه و إ ذ ا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون النظر إ ل ي ه تعظيما ولا يسقط من شعره شيء إ ل ا أ خ ذ ه فرجع يقول لقريش إ ن ي جئت كسرى في ملكه وقيصر والنجاشي في ملكهما والله ما ر أ ي ت ملكا ق د مثل ملك محمد صلى الله عليه وسلم في أ ص ح ا ب ه ولقد ر أ ي ت قوما لا يسلمونه بشيء أ ب د ا ف أ ن ت م ورايكم هكذا كان تعظيمهم هكذا كان تعظيمهم فكيف هو تعظيمنا أ ي ن نحن من سنته واتباع هديه ونصره دعوته اسمع اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله اولئك الرجال ل ص ح ب ة نبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهذل يجمع ي الناس في م ك ة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له يؤذيني خالد الهدلي ذ يؤذيني ل ل ي خ ا ا ه ذ ل ويتطاول عليك فقال الجندي روحي لروحك فداء معني بما تشاء فقال صلى الله عليه وسلم اذهب إلى مكة و الى د الهذلي اذهب ل إ م ك ة واتني ب ر أ س خالد ا ل ه ذ ل ي ما تردد الصادق ولا ت ل ك ما قال اعذرني ما قال ا ل م ه م ة ص ع ب ة ما قال ارسل معي فلانا او فلان لكن قال مستفسرا يا رسول الله ما ر أ ي ت الرجل قط ولا اعرفه فقال صلى الله عليه وسلم ع ل ا م ة الرجل أ ن ك اذا ر أ ي ت ه ت ه ا ب ه كانت العرب تقول خالد الهدى رجل ب أ ل ف رجل من شدته وباسه لكن اهل الايمان لا يهابون الا الجبار لكن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن لا يهابون إ ل ا الجبار يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ولا يخاف من المخلوق إ ل ا من في قلبه مرض فانطلق ابن انيس الشاب التقي النقي حتى وصل إ ل ى م ك ة حيث أ ق ا م خالد ا ل ه د ي مخيما له في منى ي يجمع الناس لمؤامرته الدنيئه فجاءه عبد الله بن انيس عارضا خدماته ومساعداته فالحرب خ د ع ة فقبله و أ د ن ا ه وكان ذو ر أ ي و م ش ه و ر ة فقربه منه وبعدها ب أ ي ا م يسير هو وخالد الهدى خلف الخيام فاخترط عبد الله بن انيس سيفا واشتد ر ق ب ة الرجل هكذا أ ص ح اصحاب ب محمد هكذا أ محمد صلى الله عليه وسلم فرجع عبد الله بن انيس ق ا ف ل ا إ ل ى ا ل م د ي ن ة بعد أ ن أ ت م ا ل م ه م ة يحمل ر أ س الكلب بين يديه فلما وصل كان الوحي قد سبقه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر ه أ ن الجندي قد أ ت م ا ل م ه م ة على أ ك م ل وجه فما ان راه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أ ف ل ح الوجه خذ عصافي ت و ك أ عليها أ ع ر ف ك بها يوم ا ل ق ي ا م ة وقليل هم المتوكئون خذ عصافي ت و ك أ عليها أ ع ر ف ك بها يوم ا ل ق ي ا م ة وقليل هم المتوكئون فلما مات عبد الله بن انيس امر بتلك العطاء ان تكفن معه في كفنه شاهد و آ ي ه وعلامه انه نصر الله ونصر الرسول هذه اخبارهم فما هي اخبارنا هذه مواقفهم فما في مواقفنا قال الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله إ ن الذين يبايعونك إ ن م ا يبايعون الله يد الله فوق أ ي د ي ه م فمن نكث ف إ ن م ا يبكت على نفسه ومن أ و ف ى بما عاهد عليه الله فسياتيه أ ج ر ا عظيما صدقوا في حبهم لله ولرسوله وصدق الله معهم منكم من استسعوا الرحمن عند وقاته و م ن ه م من كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجما ن فقال تمنى يا عبدي قال اتمنى ان ارجع إ ل ى الدنيا فاقتل فيه فقال له الله اني كثرت عليهم انهم إ ل ي ه ا لا يرجعون ولكن و احل عليك رضوانه فلا اسخط عليك ابدا منهم من, من غفلت الملائكه بين السماء والارض ومنهم من قال له النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله أ خ ب ر ن ي انه يحبك وامرني بحبك وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجه اقرئها من ربها ومني السلام فبشرها ببيت في الجنه من قصر لا صخب فيه ولا نصب اليس هم الذين قال الله فيهم والسابقون الاولون من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فاعد لهم جنات تجري تحتها الانفاق خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم يقول يقول ا ل إ س ل ا م دين لو كان له رجال يقول الإسلام دين لو كان له رجال. اي ل ل إ س ا م د ن ل والله ك ن ه ر ج ا إي ما كذب اليوم يسيئون ل إ س ل ا م ن ا و ق ر آ ن ن ا ويسلمون نبينا ثم يقولون لماذا انتم ا ر ح ا ب ي و ن فماذا تريدون ل ا ن ك و ن انت طاحيون مستسلمون حرام في قوانينهم ا ل س خ ر ي ة ب ا ل أ ب ي ا ن إ ل ا ا ل إ س ل ا م ويقولون عن ا ل إ س ل ا م أ ن ه دين الساقطين أ خ ل ا ق ي ا يقصدون بذلك نبينا ص ل و الله عليه وسلم فمن اين لنا بامثال معاذ ومعاوذ اين لنا بامثال ابن انيس واولئك الرجال اسمعوا هذا الخبر ولنبكي سويا على انفسنا ذكر صاحب الضرر الكامنه في المجلد الثالث الصفح المائتين واثنين ل ل ت أ ك ي د أ ن ج م ا ع ة من كبار النصارى ذهبوا لحفل أ م ي ر مغولي قد تنصر ف أ خ ذ أ ح د دعاه النصارى ي س ب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كلب صيد مربوط فزمجر الكلب ب ش د ة ووتب على الصليبي فخلصوه منه بصعوبه فقال رجل منهم هذا لكلامك في محمد فقال الصليبي كلا كل بل هذا الكلب عزيز النفس راني أ ش ي ر فظن أ ن ي أ ر ي د أ ن أ ض ر ب ه ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم بوضعه اشد أ مما كان عندها قطع الكلب رباطه ووتب على عنق الصليبين وقلعت له فوتب الكلب بعد أ ن قطع رباطه ووتب على عنق الصليبين وقلع ا زوره في ا ل ح ا ل فمات من ف و ر ه ف أ س ل م نحو من أ ر ب ع ي ن أ ل ف ا من ا ل ب ه و غ غارت وغضبت الكلاب غارت وغضبت الكلاب فاين غ ر ب ت ن ا اشتاقت لك الجمادات والاشجار يا حبيب الله ف أ ي ن أ ش و ا ق ن ا قال الحسن البطري رحمه الله إ ذ ا سمعت حديث بكاء جذع ا ل ن خ ل ة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول يا معشر المسلمين الجماده والجذع يحنوا إلى رسول الى ل ل الجماد والجذع يحن و الى رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا تحنون انتم الى ذكرى كان ص ل الله دائما لأصحابه اشتقتوا إخواني اشتقتوا إخواني عليه وسلم دائما يقول لأصحابه لي لي فيقولون أ ل س ن ا إ خ و ا ن ك قال بل أ ن ت مقهى بي أ م ا إ خ و ا ن ي فهم الذين آ م ن و ا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني فماذا عسانا أ ن نقول له إ ذ ا ورد الناس حظه وقال لنا ا س ت ه ع و ا بي وشتموني و ا ذ و ن ي فماذا فعلتم دفاعا عني وعن أ ر ض ي هذه فرصتكم إ ن أ ر د ت م عز ة الدنيا وشرف ا ل آ خ ر ة فها هو باب الشرف فتح لكم على م ط ر ا ع ي ل ت ن ص ر ا ل ل ه ورسوله كما ن ص ر ه ا ل فيصل رحمه الله والشرفاء من قبله أليس محمد صلى الله عليه وسلم قد ن ش أ وترعرع وانطلق بدعوته من هذه ا ل أ ر ض م ب ا ر ك ة ومات فيها ف أ ي ن غضبتكم لله ورسوله العالم كله ينتظر منكم موقفا يعيد ل ل أ م ة كرامتها التي داسوها تحت ا ل أ ق د ا م قسما بالذي لا دينا الا دينا وقسما بالذي محمد رسوله لن نرضى إ ل ا بقطع العلاقات و إ ي ق ا ف المبادلات ا ل ت ج ا ر ي ة حتى ي ت ع د ب غيرهم وهذا أ ق ل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه لن نقبل باعتذار من ا ل ص ح ي ف ة ا ل ف ا ج ر ة ولا باعتذار من ك ل ب ة الروم ورئيس ي وزرائها أ ل ا ل ع ن ة الله عليهم اجمعين سببكم رسول الله أ ف ل لدينكم و أ م ر ك م ا ل س ي ء الذي كان غاويا ف إ ن ي و إ ن عنفتموني لخائن في ذل رسول الله اهلي وماليا اطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمه الليل هادئا الأيام, الايام بيننا يا عباد الصليب وسنرى من تكون له الاقبه ومن الذي يضل سعيه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ن الذين يؤذون رسول الله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة واعد لهم عذابا مهينا وقال الله إ ن ش ا ن ع ك هو ا ل أ ب ت ر فكل من ش ن ع أ و بغض أ و عاداه ف إ ن الله يقطع دابره ويمحق عينه و ا ذ ر ه أ ل ي س الله هو الذي قال إ ن ا كفيناك المستهزئين فالله كاف عبده لكن الله أ ر ا د أ ن يبتلين بصدق محبتنا لنبينا فماذا نحن قائلون فالذود عن نبينا أ غ ل ى من كل شيء هو مستقبلنا هو حياتنا فهو دنيانا وهو آ خ ر ت ن ا اليوم نعرف الصادق من الكاذب اليوم نعرف الصادق من الكاذب ما ر أ ي ن ا ك يا حبيب القلوب ما ر أ ي ن ا ك يا حبيب القلوب ويا طبيبها ولكن يعلم الله كم تشتاق ا ل أ ب في لقياك ووالله الذي لا يزال ح ل ا د ه أ ح ب إ ل ي ن ا من أ ب ف س ن ا ووالدينا و أ ه ل ي ن ا والناس اجمعين <تصفيق> <تصفيق> فدلك من ي ب س ر عن فداك فما شهم إ ذ ا إ ل ا فداك أ ر و ح وقد ختمت على فؤادي بحبك أ ن يحل به سواك إ ذ ا اشتبكت دموعا في خدود تبين من بكى ممن ت ب ا ك إ ن ا احب أ س م ا ء المناداه لنا حين يقال لنا يا أ م ة محمد إنا المنادى لنا أسماء أحب حين يقال لنا يا أ م ة محمد وحين ننادى بها نقول لبيك لبيك لبيك يا رسول الله والخبر ما سيرى أ و ل ئ ك القوم لا ما يسمعون فالشباب والشيخ والنساء و ا ل أ ط ف ا ل متعطشون للذب عنك وعن أ ر ض ك وعن التراب الذي وقعته قدميك وسيعلم أ و ل ئ ك أ ن ك تركت رجالا وسيعلم أ و ل ئ ك أ ي م ن ل ق ل ب ينقلبون نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج أ ب ص ا ر ه م ولا حليبهم و ا ل ذ ب ت ه م هم يحتاجوننا、قاطعوهم. قطعهم ا قطعهم ا ل ل ه ولا تكن المقطع ل ي و م أ و ل أ ي ا م بل أ ب د ا ما علينا لسان حالنا ما قال إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ومن معه قومه م إ ن براء ع منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و ب د أ بيننا وبينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يا تجارنا لا تخذلونا يا أ ه ل ا ل ص ح ف والجرائد والمجلات لا تخذلونا يا أ ه ل الشاشات والقنوات لا تخذلونا فليكن ولاؤنا لله ورسوله و ا ل ب ر ا ء ة من اعداء الله واعداء رسوله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 اللهم اجعلنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أ م ت ه اللهم لا تحرمنا رؤيتك واتباع سنته و ن ط ر ة دعوته اللهم اوردنا حوضه واسقنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخنا مدخله اللهم انصر دينك وكتابك و س ن ة نبيك وعبادك الموحدين اللهم من تطاول على نبينا بقول أ و برسم ف أ خ ر س لسانه واشل أ ر ك ا ن ه واجعله عبره ل ل آ خ ر ي ن اللهم وفق ولاه الامور لنصره الاسلام ونصره المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين آن الأوان آن الأوان تأخذنا آن الأوان ألا الله لومتا ألا تأخذنا في الله ألا تأخذنا في الله المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك ا ل ذ ي ي ن ق ا ت ل و ن م ن أجل ل ع انصرهم كلمة د ي ك اللهم في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أ ف غ ا ن س ت ا ن والسودان وفي أ و غ ا د ي ن ي ا وفي كل مكان اللهم ك لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم فك أ ث ر ا ن ا وفك المعتقلين وفك أ ث ر ن ا يا رب العالمين عباد الله إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه ي ذ ك ر ك م ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون صاحبكم من الهندسة الصوتية الهندسة والإخراج سلطان الشهر وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم من في تسجيلات ا ل ه ج ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة بالخبره ق رقم صندوق م الرمز فاكس البريدي بريد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 ي ويح م واسمعوا آفداه نبضى قلوب ب تبات تبت ل الكون صداه كل غنال هل الشمس غ صداه ما مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا يداه و منه يداه أقزم يضر ي أقزم قوم ن خ ا ص م ه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه ا كيف موسوعه ن د ا ه كيف ن ا ب ل س ي ل ل ع ل د م ا و ا س ل ا م د ي ه من ترى مكه فاض النور يجتاز مداه اي روح وافؤاد وامها منه رداه من وانتهى ثم, ابتداه وانتهى, وانتهى, وانتهى ثم ابتداه كانت الناس حيارى فاستبانوا بي د ا هداه كانت كانت الأفكار حررتهن يداه كانت الناس حيارا فاستبانوا داه حررتهن أسرا ي به قافله النور صارت ر ح م ة خلف احداه كل قلب كان قبرا ثم أ ح ي ا ه نداه قافله النور صارت ر ح م ة خلف احداه ق ا ف ل ة ا ل د ا ع ي ه ب د أ ت ب ف ك ر ة انطلقت ب ث ق ة وسارت بتوفيق الله ندعوك أ خ ت ا ل ك ر ي م ة ل ز ي ا ر ة موقع ق ا ف ل ة الداعيه الذي حرصنا أ ن تتضح فيه ش خ ص ي ة ا ل ف ت ا ة ا ل م س ل م ة بعفافها واستقامتها وتميزها مع ثباتها على مبادئها في ق ا ف ل ة ا ل د ا ع ي ة م ج م و ع ة من أ ق و ى الفلاشات ا ل د ع و ي ة التي لاقت القبول بفضل الله ومازالت الخطى م س ت م ر ة والتشديد قائم في ق ا ف ل ة ا ل د ا ع ي ة أ ج م ل و أ ر ق البطاقات والتي تحمل نفيس الكلمات في مختلف ا ل أ ب و ا ب والموضوعات صممتها لك أ خ و ا ت ك و ل ل ق ا ف ل ة هنا بصمات, بصمات تميز في ق ا ف ل ة ا ل د ا ع ي ة م ج م و ع ة ض خ م ة من المقالات القيمه التي تلامس حاجات ا ل ف ت ا ة ا ل ر و ح ي ة و ا ل ن ف س ي ة ت ت ل أ ل أ بينها كلمات ل م ج م و ع ة من المشايخ و ا ل أ س ت ا ذ ا ت ا ل ف ا ض ل ة فزورينا وضعي يدك ب أ ي د ي ن ا لنحقق معا هدفنا السامي تصحيح مسار ا ل ف ت ا ة ا ل م س ل م ة في ا ل ش ب ك ة ا ل ع ن ك ب و ت ي ة ق ا ف ل ة الداعيات ب إ ش ر ا ف ف ض ي ل ة الشيخ خالد ا بن محمد الراشد حفظه الله هيا في بالقافلة هيا في, بالقافلة الان في التسجيلة تسجيلات الهجرة الإسلامية معا ركاب القافلة الآن الهجرة بالخبر بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ل ه ا ل نبيك يا مسلم اللهم انصر س ن ة محمد بعبد ن الله في العالمين اللهم زد ذكره رفعه و اعلي وزد دينه علوا و كانتا ليلة من ان عجزنا أ ن ننطق بالحق وندافع عن نبينا ص ل ى ا ل ل عليه وسلم ه جفت أ ق ل ا م وسله زواعف وضحاها في ا ل ب عن ح و ض ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ف إ ن ابي ووالده وعرض و ح م د منكم فداء ما كان للنبي والذين آ م ن و ا 私たちは今日の夜を楽しむしむ日を楽しむ日を楽しむ日を楽し ن 日を楽しむ日を楽しむ日 م 楽しむ日を楽しむ日を楽しむ日を هؤلاء ل ي ب العقلاء هل ي س ف ع و ن سب ق النبي صلى الله عليه و سلم ليس حدثا عابرا س م ت به ص ح ي ف ة غ ن م ر ك ي ة بالرسومات ا ل س ا خ ر ة التي تستهزئ ب أ ع ظ م رجل وقحه قدماه الثرى ص و ر ة آ ث م ة و ق ح ة وقاحه الكفر و أ ه ل ه ثم ت أ ت ي ج ر ي د ة أ خ ر ى ن ر و ي ج ي ة و ت ن ك أ الجراح وتشن ا ل غ ا ر ة من جديد وتعيد نشر الرسوم للوقعه الا سبحانه ف و مع نبينا ا صلى ل ل عليه و س ل م ألا أحلامهم سفهت ه ر شباب النبي ا ل أ م ي ن لنهد انام السبيل المبين فنهتك أ س ت ر عهد مشين ونحيي شعائر مجد دبي ليس نبينا بالصوره التي رسموها ولا بالخلق الذي وصفوه ووجهه عليه الصلاه والسلام هو الضياء والطهر والقداسه والبهى اعظم استناره وضياء من القمر ليله البدر يفيض سماحه وبشرا وسرورا وما كان عليه الصلاه والسلام عابسا ولا مكشرا انه صلى الله عليه وسلم نام اشد حياء من العذراء في خدرهم إ ذ ا سر استنار وجهه ك أ ن ه ق ط ع ة قمر كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ح س ن الناس خلقا و أ ك ر م ه م و أ ت ق ا ه م كان يزور ا ل أ م ص ا ر و يسلم على ص د ي ا ن ه م و ي أ ت ي ضعفاءهم و يزورهم و يعود المرضى و يشهد الجنائز كان أ ش ج ع الناس إ ذ ا ح م ر ا ل ب أ س اتقوا به في القتال كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يغفر و يصلح و يشكر بكلام أ ج ب ن ا لذاك بناء الظلام وقلنا يمينا لنجل الظلام ان نصره ر ط و ل الله صلى الله عليه وسلم لا تكون والله بنشر ضد ا ل س ن ة لا تكون بنشر البدعه والضلال لا تكون بنشر الفسق والمجون اين نصره رسول الله يا عباد الشهواء. أين الشهواء؟ أين رسول الله و ا أ يا ن نسرة هواء ل ا ل ف ض ي ل ة و ا ش ل ح و م ا ل ل ع ف و اين ل ر ل ة أ ي ا ل غ ي ر ة على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اصحاب القنوات الفضائيه ماذا كل ا التهاور ألا يغيبكم؟ رسول الله عزع يغيبكم ص ويغرمكم الليل من عرض رسول الله فلا تفيض اعينكم دمعه ويتفكر قلبكم دما ان لم يكن يا عباد الله في نفوسكم شيء من ذلك فوالله الله الذي لا إ ل ه غيره لستم بمحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طل عهد السبات المخيف ان ر ض وفينا كريم عفيف فلن نثني عن صراع عنيف او الموت اولى بشعر فعذرا يا, يا, يا, يا, يا رسول الله ان تغافلنا عن الدفاع عنه فان بعضنا مشغول بالاسهم ا ل م ا ل ي ة عذرا يا عضرا رسول, الله. رسول الله فان المال احب الى قلوبنا من بعضنا عذرا يا رسول الله فان الاجبان ا ل د ي ن م ا ر ك ي ة احب الى بعضنا من الذب عنه عذرا يا رسول الله فان مصالحنا ا ل د ن ي و ي ة مقدمه عند بعضنا عليه فان الله ناصره ه ان ل ل فان الله, الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبا ل س ه ا وسبا وسبا وسبا وسبا وسبا وسبا وسبا وسبا وسبا وسبا و س ا أ ن نقدم لكم هذه ا ل م ا د ة والتي هي بعنوان انصر نبيك, نبيك, نبيك, نبيك, نبيك, نبيك, نبيك, نبيك يا مسلم ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد صالح المندد اللهم انتقم لنبيك اللهم انتقم لنبيك, اللهم انتقم لنبيك, اللهم انتقم لنبيك انك عزيز ذو ا ن ت ق ا ل الشيخ م د اللهم من خطرس ا م ه أ و كتب حرفه ل إ س ا ء ة لدين أ و إ س ا ء ة لنبي أ و استهزاء بشرع أ و استهزاء بعبادك الصالح اللهم ف ش ل م ن ه أ ر ك ا ن اللهم ف ش ل م ن ه أ ر ك ا ن اللهم فسلمه ش ل الآن منه أركان في ت ج ي ب س ا ل ل ا ل ر ح الرحيم م ن الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله يا أ ي ه ا العصاه انتبه أ َ م َ ا أ َ ن ذ ر َ ك م من رحل ََ من َِ ا ل ْ أ َ ح ْ ب َ ا ب ِ بِالْإِرْتِحَابِ فجدوا َُِ رحمكم َِ ي ُُ الله َُّ ما َ دمتم ُ في ِ زمن ََِ ا ل ْ م ن ه َ ا د ِ أ َ م َ ا والله ََِّ لو ََ علم َِ ا ل ن َ ا م ُ لما َ خلقوا ُُ لما غ ف َ ل و َ ونام لقد خلقوا ليوم لو راتكم عيون قلوبهم ساح وهام يا عبد الله سمات ثم سم نشر ثم حاشر وتوبيخ و آ ه و ا ل ا ل عظام ما ت ما ت ما ت ها هو قد مضى إ ل ى رمسه وودع يومه و أ م س ه ولكن أ س أ ل ك أ ن ت انت يا من تسمعني و أ ق و ل لك يا نفس توبي من ذنوبك واتقي رب السماء تغفري بنجاتي يا نفس ويلك ر ا ق ب ي و ق ف ر ع ي باب الاله و غ ا ف ر الزلات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 أ ي ن ا ل ع د ة قبل المنايا أ ي ن ا ل أ ن ف ة من دار ا ل أ د ا ي ا أ ي ن العزائم أ ر ض ي ت م بالدنايا إ ن ب ر ي ة الهوى لا تشبه البلايا و إ ن خ ط ي ئ ة ا ل أ ح ر ا ر لا كالخطايا、خطيلة. يا م س ت و ر ي ن ستظهر الخفايا <تصفيق>、no. س ر ي ة الموت لا تشبه السرايا ق ض ي قضية الزمان لا تشبه القضايا ملك الموت لا يقبل الهدايا لا لا لا يقبلها الشاب أيها س ت س أ ل عن شبابي ك أ ه ا المرأة س ت س أ ل ي ن عن ايامي ت أ ه ب لعتابي ك أ ه ا الشيخ تدبر أ م ر ك قبل سد بابي ك ا هؤلاء كله توبوا الى الله توبه ن ص ر تسجيلات ا ل ه ج ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة بالخبر تقدم ا ل ت ح ب ي ر في جامع ا ل أ م ن ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبد العزيز ا بن عبد الله الاعظم ل ت س بسم الله الرحمن الرحيم ا ق ر أ يا أ سميع أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد ل ه لله رب العالمين رحمة وحكرا ملكه رحيم الله أستاذ الله وحكرا لا, لا علي تقرأ ما شاء الله رائع ما هذه القراءه تكاد ا تسيل إ ذ ا كانت زدتك、ففلي. من عنده ل غ ومن ا ل أ ب يفكر له د ق ي ق ة دقيقة, دقيقة و ا ل أ م ت ف ر ك او تفرك يديه إ ي ش ه د لغه الصعب هذا و تستانس البنت و الابن هكذا هنا يتفاعلون في ق ض ي ه الجلسات ا ل أ س ر ي ة أ ج م ع ا ل ب ان و على أن م ر ح ل ة ا ل ط ف و ل ة هي أ خ ط ر المراحل ا ل ع م ر ي ة للاسف لا نتصور ان الطفل ذا الخمس أو او التسع سنوات لا يفهم إ ن ه م يفهمون إ ن ه م يفهمون انهم يفهمون ا م يسقط على الكرسي و يلحق و ي ح ق و يجيب لعسل ي م ك ل س ن و يجيب لليل ي ا ل و يجيب للسيف ي ا هذا حصل و ي م ي ك و ا مع الرقبه و يشد فيه في الجدار كأنه في حرب. يعني خطير هذا ما يصبح هو التعامل ي س ا ل المناسب هو ا ل ه و ا ء وليس الطريقه المثلى رفع ا ل ص و ت وليس العقاب الجميل المناسب استخدام الضرب داني, إنها حيلة إذا كان هذا داني. وتوجي. وتوجي. لنفرض هذا ل ن أ ن ه ا خ ط أ م ر ة ثانيه ة إيش إيش العقاب؟ إيش و العقاب؟ هل هو أ ن نقذفه من ا ل ن ا ف ذ ة في الدور ا ل ض ا د ع هل هو أ ن نربي به في ا ل ب ا ر او نذهب به الى الجبل إذا ل الضرب ي فوق و ل أ ل ا يتكرر في البيت الا أ ن د ر من الماء دعي ا ا ل أ ط ف ا ل يعيشون طفولتهم اين الضجيج ا ل ع ر ب والشباب أ ي ن التدارس شابه اللعب أ ي ن ا ل ط ف و ل ة في توقدها أ ي ن ا ل د ب ا في ا ل أ ر ض و ا ل ا ك و ا ي ا ل ت ك و توجيه كما قال الشاعر عمر بهادين ا ل أ م ي ر لما ودع أ و ل ا د ه مسافر يقول كنت أ ر ا ه م في ع ل ب ة الحلوى التي نثروا ج الباب ا ل ذ ي كسر الباب قد كسروا مزالجه ا وعليه قد رسموا وقد كتبوا طفلي في الصحن فيه بعض ما أ ك ل و ا في ع ل ب ة ا ل ح ل و ة التي ذهبوا وكنت لما ودعت ا ل أ م و ا ل أ و ل ا د إ ل ى دمشق إ ل ى الشام وكانت ه و احاول أ ب ح ث عن اولاده فارحت لما ج د ت ع ب ة ل ل المنثورة ح و ة كسر كذا وكذا ثم بدى يبكي قال قد ا ل ق يعجب ل ل و م ا ا العزال ل لكنني عدل عدلهم من فإني ع رغم فإني أبو العدال من رجلي ابكي ولو لم أ ب ك ي فالعجب تسجيلات ا ل ه ج ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة تقدم طفلي معانا وتوجيه ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبد العزيز ا بن عبد الله、الأحمد. جديدنا لا تنسى تسميه بسم ا ل ل اللهم ر ح م ن ا ر ح ي م ا ل ل جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا ق ر ة اعمى واجعلنا للمتقين إ م ا م ا ل ا تنسى أ ن تدعو حتى تضع زوجتك ف إ ذ ا نزل هناك س ن ة من السنن الرسول صلى الله عليه وسلم س ن ه أ و ل ه ا أ ن تؤذن باليمنى وتقيم ا ل ص ل ا ة باليسرى كيف نكسب أ ب ن ا ء استثمار والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو إ ن الاستثمار الحقيقي ليس في طاعات او ص ل ا ت البنوك و إ ن م ا في ت ر ب ي ة ا ل أ ب ن ا ء كيف نكسب أ ب ن ا ء من أ ن ع م الله رزق المرء بالولد و أ ن ع م الله فوق العد والعدد ف ا ش ك لربك دوما ما حباك به من أ ن ع م توجتها ن ع م ة الولد ا كيف نكسب ا ب ن ت ن ك الطفل بعض المرات هنا انت تعرف اذا انت حاسي و لله يرمي نفسه عليك كيف نكسب ابناءك وارعوذ به تلقى منه الحب ا ب ر ا ه ي ومنك ق ر ب و ان إ تبعدوا يبتعدي و ك له أ س و ه في كل شارده فالمستند في صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي فيرى أ ط ف ا ل ا ل أ ن ص ا ر المهاجرين يلعب يدخل معهم ويقول إ ل م و ا ف إ ن أ ب ا ك م إ س م ا ع ي ل كان راميا محمد يلعب مع الرجلان مع ا ل أ ط ف ا ل ع و له ا د ع له ادعو له ادعو له ادعو له ادعو له ادعو له ادعو ل ادعو ل ا ع و له ادعو له ا د له ا د ك و له ادعو له ادعو له ادعو له ع له ادعو له ا له ادعو له ادعو ل ن ادعو له ا د ادعو له ادعو ل د ع له ادعو ل ا ع له له ا د و له ادعو له ا د ا و له ا ل د ع ا د ادعي لبناتك ادعي لبناتك ادعي ل أ ب ن ا ئ ك د ع ادعي يا أخوان ا ا مخ ل ع ب و ا ل د ا ء ع م لبناتك العجاء ق ا ا ء إلا د خ خلاص ل ل ا ل ي يمخذ ا ل ش ه ي ق لا ي ن ز ل و ا ق ف كأنه م ت و الصورة ق ف ك أ ن ه مداخل ملك الموت الله يستق ت ق لكنك ت ت ح ن ا لكنك تتحنى لانك تتحنى لانك ت ت ح ن و لانك ت ت ح ن و لانك م أ ت م ن ى أن ي ف ا ر ق أبي ح ي ا ت ي ح ت ى أ ل ا ن اللهم س لانك تتحنى لانك تتحنى ل ا ن ه و ت ع ا ل ى ص لانك تتحنى لانك تتحنى لانك و ي تتحنى لانك تتحنى لانك تتحنى ل ا يرحم ن ا تتحنى لانك ت ت ح ن ج ل س ه ا م ك ا ن م ح م د ص ل ى ا ل ل ه عليه و س لك ولا عرض فكم يغتني في الناس تسجيلات ا ل ه ج ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة تقدم كيف ن ك س أ ا ن ى ل ف ض ي ل ة الشيخ عبد العزيز المطلب س م الله الرحمن الرحيم, الرحيم. الحمد لله رب